بسم الله الرحمن الرحيم 122. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى 124. من ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 112. وهل أتاك حديث موسى 113. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا 114. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَفْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا 129. فاعبدني, فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 فوجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَا بِثَسْنِي نَفِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ عَلَى قَدَرِهِ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 119. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 110. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 111. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 124. فأرسل معنا بني إسرائيل 125. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى 126. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا 125. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما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 124. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا 125. قالوا آمنا برب هارون وموسى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 ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض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 ما لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدراجات العليا، جنة عدن تجري من تحتها الأنهار. فيها، وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا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 بعدك 119. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 111. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم 118. فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 وَسَاءَ أَلَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا شَرَّا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ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 فقلنا يا آدم إن هذا عدل لك ولزوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشق إن لك ألا تجوع فيها ولا ترع وأن لا فيها ولا 119. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 111. منها فبدت لهما سوآتهما 112. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 110. وكذلك اليوم تنسى 111. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه 112. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 113. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم 119. ومن القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولمها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وعجل مسمى فاصبر على ما يقولون 119. وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم في 114. ورزق ربك خير وأبقى 115. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا 116. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 117. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه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 121. متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى